بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ انما هي زجرة واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون ان 124. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى 125. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى 126. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا 119. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاب 116. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى 117. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 انما انت مدر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها